عمر خطيق يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف تتقلب القلوب في كل ساعة أطلع. ألا بذكر الله الله ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب أوه. أنا بسألك قلبك مع كنزك يعني الانسان قلبه مع كنزه مع فلوسه فاللي حطت فلوسه سيغة في ادميراته قلبه في ادميراته واللي حطت فلوسه في البنك قلبه في البنك واللي بيضرب في البورصة قلبه في البورصة كان كده دلوقتي صراحة الامر بقى اسوأ من كده اين قلب؟ أين العبده بدات قلب قلب قلب فين هل تتقلب القلوب في كل ساعه كالريشه في مهب الريح تقلبها ظهرا لبطء فحال القلب الآن يختلف عن حال القلب قبل ساعة يختلف عن حاله بعد ساعة وهكذا ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه فأمر الثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر خطير وأمر جليل لأنه مرتبط بالقلب والقلب متقلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه حبيبي, حبيبي, حبيبي أخي أخي وقف الليل, الليل تساءل أي القلوب قلبك هل قلبك ما زال جنينا في بطن الشهوات ما زلت يا مسكين تفكر ببطنك وفرجك زلت يا, زلت يا مسكين تعيش لمظهرك ودنياك اما آن, ان يخرج قلبك الى فضاء العبودية ما زلت يا يرضي يرضي زيف مال زيف مال نشوة سهوة نشوة سهوة نشوة سهوة ونسيت ما وراءك يا مسكين ان غلبت مواد الايمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما وان غلبت مواد النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة الا بالله قلبا منكوسا <تصفيق> سلسل. انتكاس القلب يعني ايه يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف بمعنى مفيش حاجة عنده اسمها معروف ومفيش حاجة اسمها عنده منكر اتمسح الاتنين دول من جواه يعني يفعل كل ما حرم الله ويقى تاني الحاجة التانية مالوش دعوة بالأوامر يعني وبالولدين احسانا لما فيش احسان للولدين طيب وأقيموا الصلاة وات الزكاة لا لا يوجد إقام الصلاة ولا أتيان للزكاة قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا نسميه فيه انتكاسة انتكاس القلب من أهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية ودي موجودة عند ناس كثير على فكرة انتكاسة القلب تلاقي قلبه ده في برودة ما بعد برودة انسان ما فيش احساس مجرب من الاحساس لو شاف واحد كثيف بيعدي طريق على اضربه وما بيتحركش له ملوش دعوه بيه الحاجه الثانيه عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس ولا يعذبه ناس منتكاسه القلب ده قلبك انت انت ليه ده قلبك انت ده قلبك انت من غير مزعى ما تتخضش بالراحة خالص بمنتعل ودوء ده قلبك. قلبك قلبك دنيا اذا اعطي عرضي واذا مونع سخط ده قلبك ده قلبك عايش بتدور تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ تركب ايه؟ تفسح فين؟ تنام ازاي؟ تنام امتى؟ تنام فين؟ صاحب مين تتكلم مع مين غير تلفونات غير هو ده انت هو ده المنكوس يا منكوس يا موكوس مش دوقتي حلوة السجود مش دوقتي حلوة السدر مش ذقت حلاوه القرن مش حسيت حلاوه الانس بعت كل ده لي بعت كل ده لي استبدلت ذهب مقابل ايه الناس اللي حاسه بالياس الناس اللي حاسه بالملل الناس اللي حاسه بالزهق الناس اللي حسة بالكآبة الناس اللي حسة بالضياع الناس اللي حسة بالألم مش قلتلكم نفسينا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان بالإيمان بالإيمان العلاج بالإيمان يحتاجينها دي ألا بذكر الله يطفنئن القلوب الناس الناس اللي بيشتكوا لنقلبهم مش مطمئمة ان قلوبهم مش مليانة قلوبهم قلقانة قلقانة عالدنيا وقلقانة على, على ولادهم وقلقانة على كل حاجة لا ملهاش غير علاج واحد ملهاش غير حل واحد بذكر الله تطمئن الخبور ألا بذكر الله تطمئن الخبور مش هيتطمن غير بذكر ربنا واستطمن قلبك وتخلي قلبك متطمن ومليان خير ولو الدنيا إيه اللي حصل فيها مش هتلاقي أي حاجة ولا تسأل فيها بذكر الله ألا بذكر الله لتطنئي من الكلام ديني وعد وعهد دلوقتي إيه دهي وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى هجمي. إنك تسلك الطريق إلى الله يلا قد إيدك وأقبل على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا لا. وهي الغد متفق علي فقم علي